وَآتُتَام أَمولَهُم وَلاَا تَتَدََّل الْ الخَب سَد الطيد وَلاَا تأكُل أَملَهُ إلَ أَمكُم إنهُ كان حوب كَبير وَإِن خِ وأن لا تقسطوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذَلِكَ أَذَمَا أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا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 وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غليا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا بفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 ما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن منساء فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما استدس مما ترك إن كان له ولد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 وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقعب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد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 وَمِن سُكَلالةٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حجود الله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 يأص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من شَاهِدُوكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا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 وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج منه مَا كَانَ زَوْجُهُنَّ وَاتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نَفَقًا فَلاَ تَأْخُذُوهُ مِنْ شَيْءٍ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَْفَ تَأْخُ ذُونَهُ وَقَدَ أَفْبَادَ عَبُكُم إلَ دَعض وَآخَزْنَمِكُم سَاقَ غَالظَاق وَلَا تَن كِش مَكَ حَابَ أُكُم مِنَ النِسَاءِ إِنَّ مَ قَدَ سلف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 وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ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 إن الله كان غفورا رحيما والمخصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء أن تبتغوا بأموالكم مصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة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 وَمَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ مِنْهُمْ فَفَانكِحُوا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُصَنَّاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله مِن فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 وَلا ت تَقَافُونَ نُفزَهَُّ فَعِغُوهونَّ وَحجُُوهَّ فِي المَواجِييَي وَْبُوهون فَإِن أَفَرعنَّكُمْ فَلَا تَبِغُوععَ لَيْهَِّ سَبِيلَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَأَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويكثم لمن له اجرا عظيما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 فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَلِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعَهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظر ما كان خيرا لهم واقوى ولكن لعنت عليهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظَّمُونَ فَتِيلًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِفْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليه النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 وَنُؤَاخِذُهُمْ وَإِنْ لَمْ ظَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا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 فإن تنازعتم في شيء سردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا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 يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا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 وَلَ أنهُ إَّلَمُ آ فُسَهُم جاءُ كَفَتَفَ الله وَتَوْفَرَ لَهُ الرسُولُ لَ وَجَد اللهَ تَوابَر الحيِيمَا فَلَا وَرَبِّكَ لا يؤمِنونَ حتىََّ يُحَِّمُكَ فيِيمَا شَجرََ بَيلَهُم ثُمَّ ل يَجدُ فِي آ فُصِهِب حَرَج مَِّا قَضَثَ وَيُوسَِّمُ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 ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبي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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئًا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 119. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا 110. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا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 فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتٌ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبَيْتُونَ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 مَن يَشْفَع شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَع شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ أَحَدًا يَهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا إللا الذينا يَصِلونَ إلىى قَوْمِ ضَينَكُمْ وَبَلَهُم مِ سَاقُد أَجَ أُكُمْ حَصِت صُدُورهُم أَي يُقاتِلُكُم أَوْ يُقاتِلُ قَوْمَهُم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 119. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيسَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ 111. فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 112. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا لعنته الله عليه ولعنك واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا في سبيل الله فتبينوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتعون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن اللَّهِ الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا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 ما يدريك كل موت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِذْتُمْ أَنْ يَفْكِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيْنًا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 فَإذاَا قَبَيتُ مُ الصَّلَاتََ فَقُل اللهََّ قِيامَ وَقعودَ وَعَلَ جُنوبِكُمْ فَإِذَقُمَأََّ تُمْ فَكِيمُ الصَّلََا إِ الصَّلَةَ كَلََت عَ المُؤمنِنينَ كِتابَابَم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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ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 وَمَنْ يَكْفِرْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يرمي بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِنْ أَمِّ يَضِلُّونَ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجَرًا عَظِيماً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 يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا لهم فليبتكن اذان الانعام فليبتكن اذانا الانعام ولا امراهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من 129. ويجدون الله فقد خفر خسرانا مبينا 120. يعدهم ويمنيهم 121. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 122. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 وَنْ أَسْلَم وَجهَهَهُ لِلهَّهِ وَهُوَ مُرحْسِنُ وَتَّبَع مِتَ إِذَ رهِي مَحَانفَ وَاتَّخَذَ اللهَّهُ إذَرهِ مَخَاللَ وَلِلهِ مَا فيِي السَّمواتِ وَماافِي الأرض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 وَنَهَنَّمَا كُتِبَ لَهُمَّ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا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 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرْتَ الْآَنَفُسُ الشُّحْ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ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 كَفَرُوا ثُمَّ زَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَتَنَزَّلِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 waingka na di kafir na na fuibo qlu alam nassta wi aalay kum wa na kummina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 مَا سَوَّلَا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الذرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 وَاعْتَزَلَٰ نَاكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ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 وَوَفَأْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِنِسَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَذِمَانَ قَضِهِمِّْ سَاقَهُم وَكُفِْهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَدْ لِهِمُآذ أَذِ غَيرِ حَّ وَقَوْلِهِمْ قُلُ بُنَُ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 ما لفّ به من علم إلا اتباعا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما أَهْللكِ ساَابِي إِلَّا لَ يُؤمنِنََّ بِهِ قَبَلَ مَوْوتِ وَيَوْمَن قِيامَتِ يَكُون عَلَيْهِم شَهيدَا وَيَظُلِمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَ مَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَيَأْخِذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرافخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمحتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا ن أَو الحَمَا إلَككَم أَ الحَن إلَ نح وَ بينَ وَأَوحَن إلَ إبَ راه م وَإسمم علَ وَيسحاق وَيقُوبَ وَسذطِ وَعسَ وَأَوبَ وَيونُ سَهونَ وَسُلَم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 الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَخَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ رَلُوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لي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 117. ولا تقولوا على الله إلا الحق 118. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا 119. ورسله ولا تقولوا ثلاثة 110. إنتهوا خيرا لكم 111. إنما الله إله واحد 112. سبحانه أن يكون له ولد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 وَمَنْ يَستَنكِف عَن ععذَذَتِهِ وَيَسْتَك بِدفَسَ يَخْشُرُهُم إلَهِ جَِيي فَأََّا الذيينَ آممَنوا وَعَال الصقوَالِ حَاتِ فَيوفِيهِم أُجورَهُم وَيَزيدُهُمِّ من فضله وَأََّ الذيينَ ْتَن كَفُ وَسْتَك ضَروا فَيُذبُهُ مذَابًَا أَلمَ وَلَا يَجِدونَ لَهُم مِن دُون اللَّهِ وَلَ وَلَا لََْصير ياَاأَْهًا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ منه وفضل فسينو داخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم الى صراط مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام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 وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنسين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم